قراط الذين أنعمت عليهم و ي ر المغضوب عليهم و ل ض ا ل َ آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل الكيدهم في تضليل، وأرسل عليهم ط ي ر ا أ أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف م أ ك و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 صراط الذين أنعمت عليهم غ ي ر ا ل م غ ض و ب عليهم وللضالين ا ا لإلاف قريش إلى ف ه م رحلة الشتاء. رب هذا البيت الذي أطعمه.